واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يمين فلا إثم عليه ومن تأفع فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن نكون إليه تجشرون ومن الناس قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ونام في قلبه وهو أزد الفصال وإذا تغلت سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله ما يحب الفساد وإذا قيل لم تتب فأخذته العزة بالإذن فعسبه جهنم والبكس المهد ومن الناس أن يشيل السلبة وعال في المكان خدم ولا تتبع خطوات الشياطين إن أولكم عرور مبين فإنزلتم من بعد ما جاءتكم ربيعة تفعلن أن الله عزيز الحكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغلال والملائكة وبضي الأمور وإلى الله ترجع الرجال